الفدائي الذي أنم كفاحة يا جراحه أطلق للنصرة الكبرى رياحة يا الفدائي الذي أنم كفاحة يا جراحه أطلق للنصرة الكبرى رياحة يا جراحه وجعل روح الفداء يعالجناها يصنع الأمجاد أجبا يصنع الأمجاد جبار صمود يصنع الأمجاد جب رصمود مسهد الأحقاد في جمر القلب محترب ساهر الأحذاق مشبوب الأرب محترب مسهد الأحقاد في جمر القلب Mahterab sahir al-ahdah imashbuq al-arab Mahterab, saar al بين إعصار مثار للصعود بين جَل العزم صخرة مكفهرة وقدة تحيا لعود الارض حرة مكفهرة قدرة تهتل وبرج العزم صخرة مكفهرة وقدة تحيا لعود الارض حرة مكفهرة بلد من حر ماثرا وثورا وانتصار فاتح باب الفلون انتصار فاتح باب الخلود وانتصار فاتح باب الخلود يا صراعا يقتل اليأس ويرمي بالردى للعدا عشق قوي الروح محمود الفداء للعدا يا صراعا يقتل اليأس ويرمي بالردى للعدا وي يا امو حي محمود الفدا للعدا اتي يوم النصر يدنا موعدا انبتاق الفجر باعث للوجود انبتاق الفجر باعث للوجود انبتاق الفجر باعث للوجود انبتاق الفجر باعث للوجود